عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وآفوسكم ذلك خير لكم إن كتم تعلمون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 إسرائيل وكفر الطائف فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.